كيفيه تثنيه المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا آخر مقصور تثني اجعله يا ان كان عن ثلاثه مرتقيا كذا الذي يا اصله نحو الفتى والجامد الذي اميلك متى في غير ذا تقلب واول الالف واولها ما كان قبل قد الف وما كصحراء بواو ثنيا ونحو علباء كساء وحيا بواو نو همز وغير ما ذكر صحيح وما شذ على نقل قصر واحدث من المقصور في جمع على حد مثنى ما به تكملا والفتح أبق مشعرا بما حذف وإن جمعته بتاء وألف فالألف اقلب قلبها في التثنية التاء ألزمن تنحية سالم العين الثلاث اسما انل اتباع عين فاءه بما شكل ان ساكن العين مؤنثا بدا مختتما بتاء أو مجردا سكن التالي غير الفتح أو خففه بالفتح فكلا قد رووا ومنعوا اتباع نحو ذروه وزبية وشد كسر جروه ونادر أو ذو الطرار غير ما قدمته أولئ ناس انتمى